وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما وكان بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون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 فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى, وأوحى في كل سماء أمرها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 فأرسلنا عليهم ريحا صبصرا فيه ايام من لنذيقهم لنذيقهم عذابا الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون